صلى الله عليه الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وما بعد درسي عن شلك سبحانه او كسبسنا الى الله سبحانه وتعالى استفد اسم ذلك يا وحير برار خير قد وجينا ان شاء الله تعالى واميدكمات كتابك الرد على الجهمية ونطير لي داري صاحب السنن ما أقولها وحيسكله صاحب النقضي بأسكاله يعني أبو سعيد الدارمي مي ما أقولها صاحب السنن إذن الله الحديث كأن صامرنا متواتر كأها إله سبحانه وتعالى إنو صد ليو تلمامي اللفظ واحد خلاف سن ويساقنا برارو تين مضان اللفظ واحد سوص الإمام النسائي في عمل اليوم والليلة وكسوا سوص على وحول ليا أبو هريرو كورنيا إن الله يمهل حتى يمضي شطر الليل الأول ثم يأمر مناديا يقول هل من داء يستجاب له؟ الله سبحانه وتعالى وعصب الله الهدين كنسكي سهرة اتغه كدبنا وحو أمره مضواقه كدواق يوحو الهدى هل من داء فيستجاب له؟ هل من مستغفر فيغفر له رواية استمرك وحيكر لغيساء عد دواقه سأي إنه يهيد عد الله أمره يوصن الله أهيد wa al-riwayah ay ku dhagan quliyahan sifad ka ilaahay diida malaha asay ka u wartsaban lakiin ar-riwayah da'ifa awi bal wa munkar wa bi hada al-lafdh hadithu munkar buqayh maaya ilay ninka la ilaahado yaani law ilaahu ku jirta mid ka wad wax la او همتس انه كمي احاديث و بغضتها طلبات ابيي او حفص بن قياصا يا اسد الثيقه لكن اخر عمره سوى اسبدل يعني واخوياان اسبدال ba ku dhacay وخا داي كيرته موركا هو اسبدل انو حديث كلمتي سوكا خلدماي حديث حتى ليله هدو انتم سن اسبدلين با اهيت و انتاس او حافظ أو حافظة أو محدثين واوين ابو حديث كلف دي سكو خلافي او كميدي امثلا شعبة بن حجاج منصور ابن فضيل بن غزوان ابو عوانة الوضاحي بن عبد الله اليشكري معمر بن راشد اسرائيل بن يونس بن اسحاق بن السبيعي رقع حفاظ اه او ابو حديث كلف دي جي سكو خلافي رحانا الايغاناء المغا مصطلحة سيدة مقرق من نين كثقها هدو خلافة إذ كثقيسا أما تركب بضنا كثقيسا هدو خلاف حديث كيسو وشاذ هذا المعنى هذا المعنى هدو الضعف كترانا حديث كيسو مركا من كربون غنيا هذا هذا اللفظ قاسي، لفظ الصغان ما أها وانا اللفظ كلاده مؤولة ده صفاتك إلهي سبحان محرفة ده صفاتك تحريفية لفظ كاسي كلاده وحي إله دين مارتي الحديثكو إلهي معه واحدة واقية وعيده وأمره وملكه ابن فورق يسيدك سجورنا ابن حجر عليه رحمة الله حديث كمرك وحاسفه عن أغهالي شيخ الألباني عليه رحمة الله لفظه هذا المنري مصبنا ضعيف هذا رقمك صدح كون سيدات بقول يساقاشا يتضبع أي يصفه عن شيخ أوفا فهي وضعيفي ولما هو حيرى واحد شر طريق كلا عثمان بن العاص عليه أو أحمد الصاصرة أحمد الصاصرة السجن أرناية ينادي مناد كل ليلة ينادي مناد لفظي قاسي كيف رواية أب أحمد؟ أعد بواقيس إنه أليه إنه مخلوق يه إسقى مقح روايات كصحيحة معناها وأستوي كرام أو الله حمبارك أيه لكن السجل في ضعيف لفظي قاسي. ووحا كتر عن عنة الحسن حسن البصري عن عنة ديسا كتبت وانا مدلس وحاك له كتر أنه إذا هذا علي بن زيد بن الجدعان هو كتر وإساقنا ضعيف لفضنا دريقا سينا لفضنا المهم الحديث كمتواتر كواكيان صوبرا لفضه كي يميد الله سبحانه وتعالى إنو يهي فاعل صدقا إنو يهي حديثك لفضه إصاصه كتواتري أما وحي خلافسا أما مالك أما عيدك لا نيسا والفاظ هي الروايات منكرأة وضعيفة ونصغنية ومعنى طيب، لنك أبا هم فافاين تهلك هل أقول لهذا؟ الشيخ الألمان علي رحمه الله صفحة نركو حديثك وتخريجي وعلى التخريجين تعلق أهر مضاء وكلفين ابن حجر انتو كسو فتح وفعلا واساس الذي يعني وحوه تقريبا اسكعده هي مدلوات الشيخ الأسلام ابن تيمي علي رحمه الله sugnantiisa سَكَشَكِي oo yiri in kaana sabitan marka si aan loogu katsoon baan taxriijkan u samayaybo le halka uu laabtay taayib waameelaha ayuu taqriiban ka xululeysto linkan oo yaani wax weyn leelaha يجتمع عليه الخبث كله حمان ودنب وكل انت مركه كواد واشيعي مركه لابد وا معتزلي مركه صدخاد لوخوي وا صوفي غالي محترق خثي ودنب مركه سوتي واني كوي هاندا با اي كتبتيسا اي صوفيو دايستان او وحمودهيان تا افراد نقلجيسا مركه فيريسو وا قائموي نا كل شيء سمر كذا وقل خص سميس، نا كل شيء تناوى بدله، والنا كل غصو غورنا يا يا كتب تقصي غورنا يا هذا غصو فيري، تاسع معنا. ولكن إن كاسة دبوع وريكان وكتب دي ساد، إن داد حق، إن داد أو و الى روايه يزيد بن في مجلسه و وريا يودا كانوا marku sifata nazulki kaso hadlaye iyo maji ee ay ka sida الروي وحواري يزيد بن هارون وحواري وامامك في مجلسه وحكوري حديث اسماعيل ابن ابي خالد اي كوري اسماعيل بن ابي خالد الحافظ الامامي عن قيس بن ابي حازم البجلي ثنا قيس بن ابي حازم الاحنسي البجلي ثنا وحويا وان ثقه طيب ولك يعني خلفاء الاربعه يوسف والجاري والليلة ما معناه طيب حديث كيسالحو جيسة عن جرير ابن عبد الله البجلوي عن جرير ابن عبد الله البجلي حديث كاس أيو يزيد النهار مجلس كيسكشري حديث كاس في الرؤية كصابس كو أيو كوري حديث اسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير ابن عبد الله البجلي في الرؤية كصابس أنا أردت ذي الله سبحانه وتعالى وحديث كدرية جراني سان يعني معنا رحب عدد من الصحابة أي وريين النبي صلى الله عليه وسلم إنه يري يعني ربكين بعد أركيسان ما ننتق قيامة حديثه وصوله طيب في الرؤية وقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الرؤية كسف سناء وقول الرسول الله صلى الله عليه وسلم أولي إنكم إذكم تنظرون واتفيرن يسان إلى ربكم ربكين حقيسات في رنسان كما سيذا تنظرون أذو في رنسان وكلا إلى القمر دي حجس ليلة البدري داما استرنانتا استرنانت هذين كياذا قمر كاسو ليلة البدري هذين كو داما استرنية هاي شوغة سيدا اضفه ريلا يسان وضو عركتان ساسو كلاد ربي قنوار كيساوي معنى حديث كاس ايو يزيد ابن هارون فقال مركساو اوحو لله يزيد وحاكوير الرجل النمبر كويري نين في مجلسه مجلس كيسا قصبنا قولها فردي هي. أي أبو حرياء أبا خالد أبا خالد ما معنى هذا الحديث؟ حديث كان معنيه زمحي. رب جيم بعض اركيسان صدق أذو اركيسان ضيح هاين كوردا ما يسترناش وجهه معنيه زمحي يعبر. طيب وللعلومية وللعلومية نكنا هذا الشيء إن الثقافة كنا هذا الشيء إن صفة الرؤية. ده. الحمد لله كذا يعني رؤية الله التبارك وتعالى في الآخرة مرة ما يسمع رسالة كألفي برهيا أو إن كريه وح على وحي أحاديثك صعورتي وح على ذكرانك صعورتي أو ليهم مسروا بكر تأدوني آخر دنيا له لجمعرك سبحانه وتعالى يعني حتى تأييده قريه الدك سنية أو كدك سنية كتبتي سدك سنية وحيموضي هدو اشعاري هوا برونال الميوان معتزيلي وينكو ومعتزيلي حتى الرؤية دمقه لينكو بقى رسالة دي سي او كقر انا هيا ومعنى بحوية المارتة طيب مركة. طيب قل ارياء ابا خالد ما معنى هذا الحديث بي حديث كما عنه يسمحيه فغضيب مركزو عروضي يزيد من هارومبا عروضي وحرد آه. حردد وحوي وعي لوضي حَرَدَّ بَلِلَ إِذَا غَضِبَ وَاغْتَارَّ فَتَحَرَّشَ بِالَّذِي غَاضَ هو. آه. يعني الروح ومركو انتو كنو لاظه أو حناقو وقو الروح كحناكي إنو حكو السماء اسكو الضوية ايا ليلة حرد ليلة صحي معنى فغضب واع روضي ووحرد واحناقي وقال مركز اوحو ما اشبه كم حاكو بدنيسي دي السبيغ منك السبيغ لليتر amma ما shay layabla aya ashbaha ka ku ekaybneesii bi sabiiqin swiq ku ekaybneesii shay layabla aya ku ekaybneesii ninki lidi jir sabiiq oo waxajaka ku baahinima badneesii ila midli ma shay wax la mira bi isaga alla u eg tahay sabiiq u و صبيق ومحرض صبيق من الشريك ابن المنذر ابنك التميمي صبيق من عسل اللوالد لا أقوله جس عسل كاس طيب نكاسي ننكا سديس لينو شيء دونه ويانه واختي تابعين تأيو النولاء سوون تابع به فعلًا لكنه حجة ضد شبهات كإيو متشابهات كررعاء إيوها وضوج الجلة عمر بمرك إدبيء مرك هذا البنتي تعزيرتي لغوسمي الصديق وكذا إلا لغوسمي ما أشبهك محاكوة كيم بالنسي ولا ليك أما ما شيء لا يقبل أشبهك هذا تعجك ليش بالصديق كوكيم بالنسي أو أحوجك كوبا هي إلى مثل ما شيء لا بهدوء فعل لغوسمي به سك. ويلك هو جاءي جوقتي سلاش ودا اوو جوووبايي ومالي يدري يا اوغ اوو كَيْفَ كيف سادبو اهادي هذا كني آه. يا غراناي الرؤيا دني سيته ماها مركما ميدو اولج سيدو رؤيا دا بشر, بشر لكن سيدو إياه لأي الصفضل وأركي أي مدا أي واحد تهيأين لكيفيا كريم المعنى أما رؤيده إلى واضح تخلق وأركيان سيد الطيح وأركيان وكنت ترى سواه الرسول كعدي صلوات ربي صلى الله عليه طيب ومن يجوز يو بنان تقول له إسجد أي تجاوز إنه جدبه هذا القول هذا الكع أما أراهذا الذي أراهذا سجاء ليه به سأل الحديث حديثك وليه يا ويدا كدني رنكرت وكركرت انت حديث كلاي من ذو اله ان لا اركيا انو طلابو قدبو يا قدبك روح وانو قدبك روح وانو انك قدبه هل بقود عياوه معنا مال الخطر قلي او اما سيتكلم آه. ومن يجوز له يا ابرنانتا ان يجاوز انو قدبو هذا القول الذي جاء في الحديث او اما سيتكلم انو قه الله فيه بشيء شيء انو قه فيه في الحديث ويه بشيء شيء من تلقاء نفسه نفتس حاجة ذا كراك كجه الله معنا آه. بشيء شيء كهلا شيء من تلقاء نفسه نفتس حاجة is كأحذيه أو استجو أو يسكلي يمجر معنا ما لو صاروا مستند آلهين استجو أنتم أن تجيب كيس فك سانية مسك حديثة ياوي الروح كهلا اللي كروا أرنتك إلا ما العدم يعني سفيها جاهل مقضيئ الدلميين نفسه نفتي سدلميئ مهيئ ووستخف فضوضيستي بدينه دينتي سفضوضيستي مهيئ ننك قد كرأ انت حديثك شايري اما هذا نفسه يقول لي من ما شاكر له كرأ وانن نفتي سدلميئ خطر قلي دينتي سين فضوضيستي قل لأن دينتا ذو اللحكة على أبانتين ذو اللحكة على أبانتين ووض إلاشتا ووض خطرتك إلاشت حديث ما ليه هالليست أهيد ألوكت لجشوه نين دين تي دي سبولة استوى طبعاً إذا جرت يقول السميعات أدمقشان السميعات مأدمقشان الحديث حديث كبركي أدمقشان الرسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعوه الراعب الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاتبعوه الراعب الحديث ولا تبتدعو حب الله ولينا وحب دعاه الله إيماننا فيه حديث كحديث سدا وكسو أركوك قاتا ورك فلسفاتي متكلمين تناكد عليهم محيلا فإنكم إدلكم إن التبعات موه هذا الرعدان حديث النبي جهاد الرعدان صلى الله عليه وسلم أو ولن تماروا أيضا مرمنا دودن فيه حديث كحديث الصليم ثم والنضج شنبور سال هذات كقادة دودوك أو الحديث كالرعدان مرنك أيه قد شعذ أيه فلسفاتي علم الكلام ينادس كذا إذن والنبت جليسانبور وان لم تفعلوا هذيدا فلن هلكتم واد هلكسنبر واي دي دمت مر بهذه متاهات فلسفه علم الكلام كيو تحريف كيو وخا طيب عد ay أي أركان إنه قد بير صوف دين تا يه أنت حديثك شيء إنه قد بير عدة أركان واحد بنشرين خاصة الخلفة إيوه ما رحده إيوه واحد بنشرين هذا سلفك هذا التبرؤ يواجه جيران شرين حجر المبتدئ iyo جيو إن شاء الله لا بق ما يروح بالعابك وداعي دبوا كاين دار إن شاء الله تعالى ما رح يسقون يبغوا يحل الدار قصتي مركو حيران يعني يزيد من هارون أخيري ورني اقول أنك أسدوا إكتهاي وح لوجوس سمياء وح لق لمن لوجوس سمياء منك ومركة السديس هذا مؤلفك إنه شيء جاوعري وقصة صبيغ صبيغ السديس الذي كاسو صبيغ قصو قال أخير يزيد من هارون للسائل أخير ما أشبهك بصبيغ وأحوجك إلى مثل ما فعل به هي يدق السديس وحوي. يعني الصديقة ويزيد منك سؤال شوي دي إيه وقصة قصة قصديسة قصديسة واحدة هي قصده ما تيوي ما شيء جوي الرواه ووريي يحي بن سعيد الأنصاري ووريي قصديبه هذا إنو كلا يا طرق ذيدي بإنو كلا يا معنى ما دام المناسبة أنا أكتب لهذا اللي يزيد بن هارون استوى ووكان منك سؤال شيسه أي مؤلف كهذا وحناك جليا قصده على طرق دي كتب مديها سنيدي كسر هو أولي يحيى بن سعيد الأنصاري، يحيى بن سعيد الانصاري. طيب، إمامك طيب، فقهاء السبعة أي تضبض بارضه هو هبل لنا. طيب، عن سعيد الموسى بكورنيا، أن الصبيعا التميمية، أي تميم جهري بن تميم، أتاو حوي من أمير المؤمنين أي حوي، عمر بن الخطاب اهل رضي الله عنه، فقال ما يا أمير المؤمنين مؤمنين تأمير كوديو أخبرني إيجورا عن وذاريات ذر و إيجورا واحد إيجورا تا وذاريات ذر و بالإيجورا محله ولا وذاريات كوا فرديا خلرت ذر و فردي عمر هي الرياح وهي الضويلا ضويلا همركز الصعما بسطي بعدي وحفرديا يي وحيكوي ما دام فرديا كوا صلا جوراب والاولى هذيل لا ايه هي اني اني سمعت ان المقلي رسول الله صلى الله عليه وسلم اي يقوله له هذا لك او سيده افسر مَا ما قلت ما ندهبر رسولك الذاريات قد دليل كفسر يا هدان قال السبيل فأخبرني عن فالحاملات وقرن مخالغه ودا فالحاملات بان كو دارتي كو ханبارسان وقرن عوليس كانبارسام كو دارتي مخالغه ودا waa kuweegu waasina qala wuxuu u Umar hiye iyado asxaabu waa waa daruurah daruurha laga wada رسول كان ساودا مغليه دانا كهينين ما, ما أنا أسكُل جويا ما بدهم قال مركز ساود عن ورك ما ده ميني فأخبرني عن فل مقسمات أمر البليجور فل مقسمات قوقيبيا كل ارت أمر أرن قيبيا وما لقيت أرن ككون كقيبي إذا معنا طيب قال وحده عمر الملايكة طوي وما لقيت على جوده وده إله سبحانه وتعالى أمر كيسكون كان أيوسروا ديفيان قيبليان وما ملئان. طيب. ورولا هدي لليه أنني أنصت. سمعت أن المغلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يقوله له ما قلت ما ندهم. قال أبو حك سويعر سويعر. فأخبرني إي عن فلجاريات يسرا عن قوله تعالى وفلجاريات يصرن بالجور. فلجاريات قوة صعدان قدرتي. جريان صع يسرا يصرن أو فضيلة. سفظت قوة صعدان قدرتي معنا. قال عمر الحميدي. هي يضرب الصفر ووحية ودمه. و... ترى وحلا جود الدمها بيها كرقة الصعدة صعد قادونا وصعد فدد أو الفددية إلى أودياريو. ولولا هذيل لأيه عنني عنو سمعت إلى المغنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا ما قلت ما نفهمه. قال مركز يعني وحوين سعيد يعني وحية سعيد وحنة سعيد وصيام. قال سعيد عولي. أنت مركز وجه شوابي. ثم كدي أمره أمر عمر به يسجبه أمره أي بضربه به هو هلا جرعه عندي. فضربه ولا جرعه آه. مئة صوت أما ثم أمر به فضربه وجرعه مئة صوت بقل الشابوق بقوله فت بقل الشابوق أيه ثم كدي ما جعله وعياله. في بيت نقول لحدي وعيالي واحد أي تلبه طيب حتى اذا برأ مركو بوكسو دي ودعنا بالراضي قال لي شابوكي لا يدعي وحوقا مركو كسو بوكسو دي او كسو الرئيس دي ايه دعا به ايه ريها دانا ثم ضربه مركاسوها دا اقرع مئة صوت بقل شابوك اخرى وكالوكو لفتن هستيقا بحق عمر او جي عمر واحق او جي بلده طيب ثم ضربه وقرع مئة صوت اخرى وكالوكو لفتن ثم كذبنا حمله حنباراي علا قد تبك حنبارا يعني و هي قد تبك و باكه ليدادو كوره هجيل لوو فوله يرب او كروسكا او كو اك ما marka mid waxa jira oo كروسكا كو ايغو حق حق ما نا u dhaafsani ama neef ومعنى هو أن أي غير يدي سارة انتهى أما كوريه سارة هي مركة كوحن باركو قاد طيب وكتب مركة سوق رأي حقه بأدريه حقه يوحو أدريه كوفاء رأق بأدريه إلى أبي موسى الأشعري بأدريه أبي موسى الأشعري هو أمير مركة كاها أما قدومية كاها كوفاء كاها ورأق بأدريه أدريه عن ديد حرامه عليه كوركي سمينك مجالسة الناس ذاتك الله فريسي وركتوس وصار ضده كوحد قرزة لن كاس لنا ما فريزناكروا فلم يزل كموز سذول كذلك سداس سداس يعني واحد يعني عمر بعد رأي كيدك فلم يزل كموز سذول كذلك سداس وانه كيدك سيهاي يبع عنه ماشي حتى أتا إلى أويم أبا موسى الأشعري إلى أويم فحلف مركصور بارتي بالإيمان المغلظة أتكي آه. أتكي ده ده ده أتكي ما أتكييب بارت بارت تمركي ما يعيس اللغو أتكيي يالي هذا معنى بارلا أتكييب ما يجيد إنو سنهلين في نفسه نفسه سباحة إنو سنكيه لين مما شيء حاله كمي ديه كان أها يجيده مدئه لين شيئا وحبه مما كان يجيد هذا إسرح عليه شيئا تدنباه معنى ما يجيده إنو سنهلين في نفسه نفسه سباحة إنه سنكه لنشيء أنشينا إنه سنكه شيء يقولون نوعية مما كان يجيده وحي هذا كهر هلي ودريبه يعني وحي هذا كهر كتري المعنى هو أنه سؤاشا ككيناية وحي شبهاتك وعذرك كتري وحكم دقيقة ما تقول كل واعقة في ما ذلك ليه معنى طيب رنت أصدار أدك هماري. ما يجد انوس سنهلين في نفسه نفتي سدح هذا انوس كهلين مما كان يجد وحو هذا يهد كهر والدريمة يحال وكمي ديها الشيء اشيري اشي انوس كهلين انت مركو قيرتاي كنا بارتاي ايا فكتب مركاسو قري ابو موسى قري الى عمر العمر بو اسو قري وراق بو اسو قري يخبره حال او الرمي وحو اي كويري نكيوا بارتاي والعمرو وحو ركو بارتاي دارا لأتكيي وحو كمري إي واحد ما كسي ولا يقدومينتي مزنين قافس حوال طيب فكتب مركسو قري عمر إليه أبو موسى أسو قريه توابت في أسو عليه بين يوم إلا قد صدق إنه رشاعي بينه وبين مجالسة الناس isaga ye dadka inuu la fadhiiso isuu daawaro markaa farax ka qaatay dadkiisii goolayaashii saan fadhiiste dadka u daawor hadba ka rid ah inuu rushay ilaa tahay ma xaluhu umm malayna ila qad sadaqad mid uu sheegay inuu yahay muyaali khalli daawu yiri o dhaaf baynuhu isaga dhexdiisa iyo bayn قصة الاستمرار السريع كوساب سن هذا الكوسا عرورتي إيو يعني لفظي جاسدير وح كوري مع ساكر بتاريخ دي سكوري وح كسو كوري الحافظ أبو بكر البزار إيه طارق إبن حجر له ح كسو كوري في الإصابة استجاء كسو كورين يا كتاب كيس الأفراد من طريق يحيى بن سعيد عن سعيد المسيد طيب. وحااخر كيسا اوكوشا يا غي ان اولي غريب تفرد به ابن ابي سبرا ننكا سال لك لنقضي حديث ابن الحجر ونحولي ننكا سوا الضعيف ننكا استقا كورينا يا سعيد ابن السلامة العطار اللي الى اضعف منه طيب ماركا بهذا التمام وبهذا السياق قصد الضعيف بيكتها اساسي معنى قصد الضعيف بهذا التمام وبهذا السياق وعاكا صاري ابن واتي كانوا يسألون قصة صاري عن يزيد بن حفظة عن السائب بن يزيد عن عمر ابن حجر وحوري بسند صحيح لكن ما كان إلا كترته انقطاع با كترا لأن السائب بن يزيد عمر وحباك ومقلم ما نسوه قال من هذا السيدة تهيي صائب بن يزيد تقريبا وحوري بعد موت عمر بسنتين من الثلاث سنوات وكي شدوا محا القصادة محا ذلك وبالتالي انقطاع با انقطاع با طريقة ايها الكجيره ساسو معني اسماعيل بيسهم نصوصه اري من حديث يحيى بن سعيد وجئها ابن الوليد يا للمؤلف كن وقري ابو زرعه الدمشقي اي اسغنا من وجه اخر كسو صاري روايه سليمان التميمي عن عثمان النهدي به عليك وحوي حديثك وجهي مركي لسو كثير من اسغنا تفسيره لكن طريقي سوحا كجيره ابو بكر بن ابي صبرهاسي ومتروك اكو جيره هذه مركلة خصوصا أورولية قصة قصة يعني مرن واحد صاعر تيجوا مرفوعة مرن أيضا موقفة مركي المرفوعة تهاي تيجوا ضعيف ما يشاكسر مركي الموقفة تهاي مركي اللي يسقيه والصدان تهاي مشهورة السبب الصغير مركي تيجوا موقفة والصدان تهاي أجر في شريعة كوز صارى دارمي في, السنن في السنة لا لكائي في شرع اعتقادي هل السنة من طرق بكصو سارن لكن بريقه صد انه يال علل كيس و بادين الله علو ان كاسولين صفي معنا طرق هذه بالكرنصي ولا وروه هو ورييده رحمه الدين زيد داوري عن قطن ابن كعب وحكوري قطن ابن كعب الزبيدي ابن معيل ابو زرعه يوثقي سمعت وحن مغلي الرجلا او من بني عجل اه من ربن عجلئ ان من سو يقال له اذا لو اسغا ما يشبه القرآن فلان ها نينك سيقال ولاده فلان هبله يدا معك دميه خالد بن زرعة من نوعه خلته هو باكفيه يا زاص طيب نينك سيقال ولاده فلان ليدا خلته هو حن أملايم ابن زرعة إني خلته هو حن أملايم ليه ابن زرعة إني طيب هذا يقولون لك رأنا يمان يحدث حال ورمية سونا يحدث ورمية عن أبيه أبيه بكه من كاسي في ابن عجليئة اهبا اللي لهذا وأما اللي راوغه انو يهي ابن زرعة ايا أبيه كورمية ويسيقب أولا جرمية أبيه زي الله يحدث حال ورمية عن أبيه أبيه بكورمية قال وخونا رأيت وحا أركيس صبيق بن عصالبان أركب البصرة من كواك. كأنه سيدي إساقوا بعير الناف كيلة وأجربوا عدقا بقى الناف كيلة عباسة الناف كيلة عباسة نحل وصم ايه ياه ولا تكهراء فهمه ولا تكهراء يجيلك الازوزان عمد وقليني ملقوني ايه الوحلة مركب وامركب وريد تدق وعمر صوب او بكة ودري او, بك أو, أو مسل دتك اللي جارسي وحل فريزان ايه مات كموتر والاي على نيكو لصو فريزان ووكاكا طيب قال مركز الوحن ها هاا كأنه سيدي صدو بعير الناف كيلو أجرموه وعنقبعه يجئوه إمانيا إلى الحلق يعني حلقوين كالفرديه حلقوه وريقي ذا فرديك وريقي كالفردي الله فرسته أيو إمانيا فكلما جلس مركز الو فرست إلى قوم وقوم الله فرسته قوم كأسو لا يعرفونه أن قراني من إسانه وأن أقولين مركو الله فرسته نادهم وحا أدواق يقول الله فرسته أهل الحلقة الأخرى فرقكي كاركوه فرقكي يجرى لي بأوي ياريش إساكي يقاني معي أروليان عزمة أمير المؤمنين بأرولي عزمة أمير المؤمنين مؤمنين تأمير كذا أمر كيسي قعناوي عزمة وحويان بمعنى الأمر القاطع الحازم بالإله يعني أرين تاني إيان نين كان إنا للفريسانين انا الغلاف فريسا لني و امرك اميركو صوصاري اميره مبين العمر و صوصاري ايه جو اناوي معنى ماركنين كان فردك اما كئري اما بما شككك عليه الان المسلمون انت مدحدة وضي كده ينسين وضمت هدي اميرك امالين كان مدحدة وريقته صوصاري اريمها النوع عنو كلا وتعزير تعزيرة. ايه ايه ايه وتعذير ونوع تعذيره مبتدعه ايه عصاده ويحي اللي كري وهي ايه حدوه تأذيره أيضا وين تأذيره تسلقاته معنا. سيد الرسول صلى الله عليه وسلم نكيل اللي يجري يعني وحو يان كعب سماهن كعب كساديسي وكلا ساسو معنا طيب عزمة أمير المؤمنين وين ممكن نين كان قوينتسوا وعزمة أمير المؤمنين ومؤمنين تأمير كودي أمر كسي قوناوية أمان نينك كاكعة أما اسكئر يوه معنا مركزة أمان لغا كاكعة أما اسكئر يوه ساسو معنا ماش مج وخله الله يا وخله فريسانيه يا وخي ما يماني من مجل لو عاديسين دد كلو عادده دي ابي علي بلا ايرن جلف روايده ايضه يعني وحو يعني ابن عساكر روايده لتاريخ اللي زكو طيب لكن كورية. لكن يعني وحا كجيران سن سوشغنيبا نينك ان لغرنيني يا ابيو نغرنيني با ايضه لو كجيره انا ورواه عن يزيد بن حازم الحكوري عن يزيد بن حازم الجوهري الثقوي عن سليمان بن يسار الحكوري أحد الفقاة السبعة فقهاء تضبع الرم مدينة لنكمله عن سليمان بن يسار أن الرجل من أو من بن يتاميم الرأب تميمه يتاميمه سيقال له لغدا الصبيق لغدا أي قدم المدينة مجالد المدينة الصقلي فكانت وحى أهات عنده أكتس كتب كتباء كتب وايست نك تعالتك وحن أررادين يبنشوا ككيني عالمها شبهات با كل شيء ككيني فجعال وحوة بالله بأن يسألوا إنو ويدين عن متشابه القرآن قرآن كمتشابه قرآن كمتشابه يعني متكد لها قشن إنو أررادين وباربارو أي معنى هذا بالله فبلغ وحوة قال ذلك أرنكاسو عمر وعمر بو قاله مركاسو عدر عمر إليه إساقو عدر هل إيكي والحال بواعدري قد أعد أودياري له إسق أودياري عراجين النخلي تمير تلامه هذا لامها فرق يضله عراجين توجع عرجون عرجون كروحيان وقرجة عملن ت وضتا يعني لامها يري ير كوضتاه لامها يري يرك أنا تمير باك. تمير تقصي تال هذا هو الرعب واي الرعب لا أنتو مركي العمان يريار اي دعيه ذكب حيوانا واضات العمان يريار قرام مليه كسية لا اي اوحا ليس كوي هذا عرجون ليس كوي له اه. حتى عاد كالعرجون القديم صلى الله عليه وسلم طيح عمارك الله سبحانه وتعالى وكال له السيد وقال اعدى السادة الضياري له اساق عراجينا النخلي قيت كتمرت اللاميه سير عبت واتي السادة أصي الضيار السادة اي او اعجر السادة فلمّا دخل مرقس وغلى عليه مرقس سبيغ سوغلى عليه عمر قركي سوءه سوغلى اي عمر من انت كما تاغور وليا قال وخل انا الله ادونك اي عمر الله عمر اي عمر اي عمر ثم كذبنا الأهواء به إليه حجي سأول الله عي فجعل وح باللبي يضربه إنه قرعه بتلك العراجين اللامه إنه قرعه باللبي فما زال كموزن زول يضربه إنه قرعه حتى شجه إلى الضخراء إلى ملحزليك كانه والضخر قرص أي قرعه فجعل وح باللبي الدم يجي يسيل إنه معناها دريري على وجه وجهي سكركي سكو دريري suugraay madaxintu ka dhaqray wu dhigi wajiga oo dhaqray oo wajiga ku dararsan macna faqala markaas waxa uu wuxuu leeyahay hasbuka basbuda ya ameer almu'minina mu'mininta wii ku iga daabii iga jooj hasbuka kaafiga gow macna ah inta sax ku finaa hasbuka ya ameer almu'minina faqad wallahi ilahi ma حسبك بريجاتك ويشاب صلى الله عليه وسلم تأديبك سعوبة عن الله يبتدي عدن الكري إيه؟ عمر ايه الرجل اللي يتكاوئ بها انتلا زواقه امتلا حدين لقدتهم الها واحبا لنبا قبيع لها طيب في الوايات عن الواحة صوصري الداري ميجو في سننه طيب اجري باستقنى الشريعة على قصوصاري ابي اسماعيذن هاروي في كتاب ذم الكلام و اهلي باستقنى قصوصاري من طريق حماد المزيد عن يزيد المحازم طريق مباشر ان عساكر مسغنا طريق دي سو سوصاريسن طيب قصده مره روايات كليلة لدها او لكن روايات كدو هو زيادات يلقص جو اسك اختلاف سيين قارب واحده ميين قارب معنى واحد واحد ميستريينهم لكن دارمي اجر يوابدن يا سيده كل ابن وضاح اسغنا كتاب كيس البيرع يعني وحوينه هي يظهر وياسغل دم الكلام ادو ملهاسي يعني ذو روق ذا انت بضم أولوك يا ناح لما ذو لكن سان هو ربع أشيقني ذو روق ذا ذو حديث كموقوف أهان عمر وكسوية قصة أهان وصبنته لكن رفع النبي قال الله كريا رأي مصبنا تاسم معاه قال ينبوح لأخبارنا أبو عبد الرحمن محمد ابن حسين ابن موسى السلمي أبو عبد الرحمن السلمي واننك إسكالي أخبار السوفية كتابك اللي يدهده انتبرا الله سيقوليه تصوفه ويحو الكسابس عندما قال كم إذا كنت هنا ويجري ما كان يضع الأحاديث للصوفية صوفية ذو أحاديث لقد كنت لقربة كنت لقارن وحوظه ويصوده ويلي طيب محمد بن جيسف كان قطاع منك كان السلمي غير ثقة وكان يضع للصوفية الحديث محوظه معنا ويحوظه ويحوظه ويحوظه قالوا حُلَّا محمد بن محمود الفقيه المروزي إمام حافظي. قالوا حُلَّا محمد بن عمير الرازي وما يعني عدل فرج التلمذة. قالوا حُلَّا حدّثنا أبو زكريا يحيى بن أيوب العلاف الصدّوقي. أبو الزكريّة يحيى بن أيوب العلاف التجيبي بمصر مصر مصر, مصر أيقور الرمي. مصر أيقور الرمي قالوا حُلَّا بن عبد الصدفي والحجوي. قالوا أشهب بن عبد العزيز. القيسي الجعد ثغنا وثقه قالوا هل سمعت وحل مالك من انس بن مالك يقول صغوا لي اياكم والبدع بدعوين لا يسكترا اياكم وحن كل والبدع ابو عبد الله ابو عبد الله ومن بلع بالبدع بداعو معي قال وحل اهل البدع قال وحل لمالك مالك أهل البلاء دتكة أهل البلاء الذين قوّي يتكلمون هلا في أسماء الله إله أسماء سلحفظ ضيوف صفات صفاتك سلحفظ إله أسماء دي صفاتك سقو كهلا أوديده أما كسم يغلو و كسم يتشبه كسم أما مائه نفي تعطيه كسم يقوى يعني وحويان أهل البلاء طيب الذين كن يتكلمونها الذي في اسماء الله او صفاته او كلامه الهذا الكيس وكان صومر لي الهذا الكيس إله هذا إله وا مخلوق اما يلهده الهه كما حلن كو وهو وعلمه الهه علميس كهدلو يلهده الهي هوريدو اومو غلاة القدرية أن من لي هذا وين قرضا وين بابئا أي وحي قبيل إله سبحانه وتعالى إنه أرنك وصله ربك جوره إن وحي الله دعية كونك دعية مرك أربع بكره لاشيء خير لك إن الله سعى له إنه دعية وحي قصة بسني أقومور حينها وهاك يحديثي سعى رسول الله صلى الله عليه بس هذا الله بن عمر يعني وحي قوم وحي ترى قدرك كرسن أورا يا الأمر أنفن. الأمر أمف يعني وحول وحو بواب عصبي نوعا وإله وحق عصبيه. عصب وعلمه وقدرته إله وقدرتي سكهله. قدر يده لا يسكتون شي أن كأ موسى. شيء أن كأ موسى نسكت أأ موسى عنه حجي. الصحابة الصحابة أي كأ موسى والتابعين التابعين تأكأ مالك على رحمة الله وحقه حيا معناه أنه البيضة. وددك اما اسمه وصفاتك خلافين من هتكي سرف اما الهي الكلام كي سكو خلاف اما علمك يلي هكو خلاف اما قدري دي سكو خلاف ووحي السحابة يتابع انتو اسكا امو سيان ايقو لحق لي ابو اسماعيل في كتاب ذن الكلام و اهلي بقصوه صاري نفذ <تصفيق> من طريق محمد ابن حسين السلامي بهذا السنة ومعنى واحدين طريقة هادة مؤلف قوش ايقو كياني طي لكن طريقا هذا يستغنى ضعف باكتشرة ضعف باكتشرة أبو عبد الرحمن السلمي قاسي ناوة كتشرة محمد بن عمير الرازي قاسي وترجمة دي سآل هينين يستغنى طيب قال هدى أخبرنا أبو الحس أبو الحسين أحمد بن محمد بن عمر الزاهد الخفاف سماعات كي سوى صعيح قالوا حله أبو النعيم عبد الملك بن محمد بن عدي الفقيه حافظ حجقاوي قالوا حله الربيع بن سليمان أرديجي مشارفي عليه رحمة الله يسونه محدث محدث من عروة حويلين محدثة قالوا حله سمعت مغلي أشرف عياض رحمه الله تعالى يقول سجنه لئن يلقى الله إنا ألا الله العبد أذن كنا ألا الله بكل ذنب ذنبك دم بكستين كل كلمة مع أو أن قال شرك أهين، دمدي أن شرك كودوري بهنا قد أو كلا إنه أدمك وإلهي إنه أدمك الله كركله، أي أحب لوك الجيل بديه إليه أنا جحج إذا من أن يلقاه الله شيء إنه كركله من الأهواء بدعين أدوانك إنو ربكي مركو لكل ما يؤو دم بي كستغوة لكل ما هو شرك أهي أيام كتشع لهي بولي إنو إلهي لكل ما إصغوة شيكا مدى وحيا لهم بداعينكا هذا شرك جميل لكسر لكن شرك جميل لغي ما دو دم بي إلهي سبحانه وتعالى أدوء لازم على يوم بله. كبائر الذنوب تكلم معصية كليت كبائر تاعه، وحكوين أهواد كوين بله. ذنب إهان أجاج كوين. وتي سفيان قلها البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. بدعة إبليس وكتش عليها المعصية يذنب جعادية. وكتش عليها بدعة يأهواد وكتش عليه. الحافظ العلامة ابن القيم عليه رحمة الله مركو يسجل الذنوب ترتيبين هي حيلها ابليس او جعليه مركو ترتيبين الشرك و هو كخيج اسغولا بلعاده كخيج بحال يد معاص لكن ذنبي نيمو وحيل لا دهرتاي و هو اركا ان الدين wa korku xulmo qolaya faman siina lahu suu amalki farahu hasana taa ruuxa dambi ka galaya arinta oo ka fiyeeyo oo og yahay markuu ama zinaysanayo ama uu wax dilayo ama uu macna wax weeyah wadayo inuu ilahay dambi ka galayo is og yahay laakiin mubtadaa bi adada balanay inta soo salaadood inta soo lama بل وحيو الله تهيبا إنو إله أدوه وانا يخير كي أغوهنا إنو حيوه لما دولا مر وحاذرا ننكا حمانتي سنو قرحيه ساس درادة وحاق الفردي النبي صلى الله عليه وسلم إن الله احتجر احتجر طوبة عن كل صاحب بلعه إله سبحانه وتعالى طوبة دوح وكحري فروح قصة وبدعوت طوبة دوح وكحري محالة دولا بمعنى هادو توبة كأن التوبة اللي جا أقبل ما يميء وعندما لا يكتم كنتم خسروا ترمنا كهذا، هم سمع الكلام، معناه اللي جموع وهادو توبة كأن لجا أقبل مايا وحالجا وضاع، إنه توبة كأنه أومبرنا، إنه توبة كأنه أومبرنا، والسبب كتب توبة كير لهذا إنه هربا أومبرنا أو إنه كلن تبي العلا إن الدين بوه يستعي، بيقبضانته، صار صلنا، لكن هادو توبة كان قال الله بعده لا يكتب مناقب له توصي أصدقاه دلوا ما تسير ولاكتب مناقب له طيب هذا الإمام الشافعي عليه رحمة الله لا جوهر له سند صحيح يقص أوره الإمام الشافعي لو أقص شيئا هذا قالوا حد أخبرني أبو طاهر محمد بن فضل محمد بن فضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة قالوا حد حدثنا أبو عمرو الحيري احمد بن محمد الصابوري ولا لا بأح... أحمي بام حافظي قالوا حدثنا أبو... ابو الأزهر أحمد بن الأزهر الصابوري سورة وحافظ ثقوي. قالوا حله حدثنا قبيس قبيصته... الطوقي بن عقبة السوائي ثقوي سجن. قالوا حله حل حدثنا الصفيان بن سعيد الثوري عن جعفر بن برقان جعفر بن البرقان الكلابي والصدوق يهم في حديث الزهري وإن الصدوق لكن زهري مركو كورنايو بخل ضم. قال وحدث وحويدي رجل لم با وحدث ويد عمر بن عبد العزيز وحدث عن شيء شيء حكي وحكى شيء شيء من الاهواء بالعينك كامله اهواء وحالها النفطه ضؤن ما الا اذن لو اذن لو اذن النفطه دو انتي دونت قد رعدي سواء سنه ولو اوتان ان انيا معنا عن شيء باه لغا ويد الرجل لم با ويد عمر بن عبد العزيز بويد بو خليفك الراشد كه عن شيء شيء وحكى ويد من الاهواء كامله فقال مركز عمر وحكولي الزم لازم نغ. دين الصبي الما يركا دينتيسي لازم الما يركا في فيل كتابي دكسي دا كوسغان دكسي دا تشوغان الما لازم والدين الاعربي نذك رباديها لازم كم مشغول أو كده عما شيء حقي سوى ذلك أنت أهين وهي أن أنت أهين ها إسكو مشغول إنسكا مشغول إنسكا مشغول يو ضنبها كجلي كشيء سوي معنا سو ما طيب محوك وذا أروح صلاة أبو اسماعيل الهراوي بهذا الكسوة صار يسجنه إنه سعد في الطبقات ضار داره يسجنه لا لكائي وحقه صغن منك كل يداده طريقه سسغن جعفر ابن برقان كاسا كوسغن جعفر ابن برقان وحوغا يعني وحفديسنا وخبا لاشيغال ميدل لباضنا عمر بن عبد العزيز وحو مسكما قلب له وبالتالي اثر كو حكو انقطاع با كوسغن اثر كينقطاع با كوسغن معنا طيب انزم دين دين الصبي في الكتاب والاعربي وله عما سو ذلك وحكوا عرور يري يركا إن يددك باديها وليو حيبات ku في طرد إلهي كو في طرد إلهي كو أبوري اسمه بدلين إنه الرميسين إنه إلهي إنه كورتشيرو إلهي إنه صفاد ليه يهي تأيض ee عن وحبه فلسفة قلين وحبه الدلقوسين مدى إذا كودا قوي واتي عن زوشيغني معنا وحويان إنك زوشيغني أحد في حول الأشاعر يقول له مارتين منكو منا يا ليتني نتوا على دين العجائس صح؟ هبرها دين تود ما نقولنكم، او على عقيدة العجائس تذكر معنا واحد توصل على لوجس القاعدة لا يا دي أسهل كأي اسم بدلهم. رجل لكن في الصفات العلم الجامع كجليء يعني واحد كفج هذا. هي تذكر رأسنا يروحوا أخريان. دبته هاي ستة يروحوا يا في طرده دي بأسباد لوجس. لأن في طرده بيأذى بدلس. في طرده إلهك هو أبو رب بدلس شيء خارج بدله كاروح كقاضي ليس بدله وهكذا مركزتك أين في درجات إثبات الكوكب لأهل كواس دين هذا لازم بكر بهورك يزعل هكذا معناه طيب واحد الله الرمي أبو عبد الله الحافظ الله الرمي وحاكمه قالوا عن حدثنا محمد بن الزيد قالوا عن سمعت واحد مغلي أبو يحيى زكريا بن يحيى أن يسابور البزار يقول يسوى عن واحد مغلي العباس بن حمزة يقول سوالة سمعت واحد المغلي أحمد بن أبي الحواري أحمد بن أبي الحواري وحول أحمد بن عبد الله بن أبي الحواري أبو حاتم بأماني يقول سوالة الله المغلي سمعت واحد المغلي الصفيان بن عيين عيان المغلي يقول سوالة ك كلما كلما شيء كسب أووصف الله ألا وكسف يقتل ما به ما نفسه النفتي سأقتل ما في كتابي كتاب كيس لحدي سأقتل ما مي فالتفسير هو تفسير كيس تلاوة أخرين تيسون يوص كتو أمص ويعني الحجي سلا أمص وبسند صحيح من سجن الصفيار المعيار هذا كاسكيس وليه وح كصو إلهي النفتي سأقتل كتابكي مي كتاب كيس لحدي سأقتل أو صفاء أو شيء تفسير كيس سهدين الضارة وإن لأخريهم بعنا معك هذا maanaha zahir ka ehe marka akhriinaysoo kaaga muuqda lama gudbigo meel ka siisheeso wax laga maradin karo halka ku ekow was-sukutu anhu in laga aamuso oo muuqawada markawato soo baralaya maanaha waa la garadanyaa laakiin xal garna in laga aamusee kayfiyadaw sax in tafsiir keda la raadi oo sifadani qaabkay هي السيدة إلى هي أدى دية كم هي جيدة إلا الرادية تاوى إلاك آمس أخرين تاة صفاتك أخرين يسو أسناد إلهي أب أخرين يسو وحيكا غصو بحيد ظاهر كولا معنى هاتك قرطا حقي حقا دون أعوتي الله انت لكو أكوه يعني واحد أخرين يسا سميع عليم محاد كفه أنت يا لو ما سميع مقلئ هي بصير أركي ولا أمع معي عام بارسنتين لما الصفة صمع صفة السمع هي صفة البصر إن إلهي أخلقي جي سمك ليه أخلقي جي سأأركي سكته صمع انت سواء معناها متبادر كإه مركة أوري سواء روحي عربية قانا فهم كي سأسودك دقي صمع انت وحي كدن بيه وكيف إيه السداء وطلاء وحو يانك قاب سواء مركة والسكوت عنه كأمس هسيء دحيل. طيب قالوا أنكوا لأخبرنا واحد النور من أبو الحسين بن النور من أحمد بن محمد الخفافوي. قالوا أن حديثنا أبو العباس محمد بن سعدي السراج. قالوا أن حديثنا اسماعيل بن الحارث واثقة الصدقة. قالوا أن حديثنا الهيثم بن مخارجة سير واثقة. قالوا أن سمعت واحد مغلي الوليد بن مسلم بن مغلي. قالوا أن سمعت سألت واحد ودي الأوزعية ودي والصبيان الصوفيون الثوري، هي الصوفيان ومالك بن عناسين، ومالك ما جلسوا وعي النقرة، آه، نقي النقرة. سألت وحويدي وسأل أوزاعية والصوفيانة، هي ومالك بن عناسين عن هذه الأحاديث بعويدي أحاديث تنويدي أو في صفات صفات كله كسراره، والرؤية أركتة كسرارته، آه، عن هذه الأحاديث بعويح كويدي أو في صفة كسراره. والرؤية كسو أرض الحديث إلهي أركتيديس آخر الله أركي كسو أرض صفات إله كسو أرض تبع وحكوئدي صدح ذا إمام أوزاعي وإمام أهل الشام سفيان الثورنة وإمام أهل العراق والكوفة مالك بن أرسنة وإمام أهل الحجاز صدح القطري وعلم الإسلام معناه أقدارته ويرى المضرة أحيان عن هذه لحديث في الصفات والرؤية وحكوئدي فقالوا مركزة واحدة هذين امروها مرسية سعودسية ومعنى اجعلوها تمروها مرسية او سعودسية صدا قوة دا. كما جاءت صدا اي كنتمت قوة دا. بلا كيف اي بلا كيف معلمة بلا تكيف كيفين لان ادقون كيفية او سميني صدا اي كنتمت قوة دا. هذا الكاسي وهذا الصحيحة اولو سبيني هي صد احداً ما هي عدد بضل وعلمان السلف كم بوك السنية أمروها كما جاءت بلا كيف صحصي معنى وحسن وحاوري يعني لا لكائي أي كتاب كيس كذلك التارقودني في كتاب السفات أي أسونا كوري لفظه يسول لك وحوي أمضها بلا كيف أمضها سعوتيم معنى وط صدا كوات بيها قماء سيئنا الكتاب لإعتقاد كيس وصاري إيا أسماء وصفات كالبضباء. يعني أوزاع إلا ودية لكن بلا كيفية ما كسرت معنا ليث ابن سعد باسجنا اللويدة أو رجل لويدة كمده طيب مرك مختصر العلم جذ هذه سجنا وأخوك كان شرح السنة بغوي لما أنت الكتب تصورن بأثار تصورتى وأنا آثار كتب سيسى تقادك السلف كردوان الله عليهم أسماء الصفات سلام كسر عسى قل ياها الصفات كإلهي ذا سبحانه وتعالى أميره بوجه وحد لي شذا نسك الوحا أنت بدل السجنا أكبر إليس هذا لمن كان الإله هذا المفوضة ده. المفوضة لمن كان الإله هذا صفات كإلهي لما بيطانه ومعنه هذا وقوى أنزو لي الشيخ الثلال من التين يقولها أهل البدع أقواش هذا كوى أغشر بضنب كميدي لمن كان مفوضة لأنه هذا الكودة al quraanka iyo sunnada in badal oo ka midah هذا weyn la garanayo nigaas markaa hadalkaan si u dhalir si ayaygu marka wataan oo sidowdooda ay yaani intee luqun ciibaran bay seen aygu rawi u leeyahay waxa yiraahdeen anir wax weeyaan macnahayda lama yaqaan u qaatay سي كتيمت صفات كلي وحي كي ما دنيا أسمانا للقرآن كي ما دنيا السنة والحديث. القرآن كي السنة واللغة العربية. صوما. اللغة العربية أنا كلمات كي كلمات جامد معنا لهم كمائه وكلمات مقدّع عربة لحدا معنا كلها. صوما. سمع يبصر ي يعني وحيان معنى كله. صوما. كما جاءت سي كت من مركة وحوية إيضا معنى وضطي كت من قرآن كي يسونا إيضا معنى هذا لكي نمائم فسوى مد مد لله بعل هذي أي معنى هتهي أمروها كما جاءت معنى هذا لما يقان هذا اللقاء بلا كيف يحفع يعني شيء يساورك بلا كيف شيغها دابا معنى بلوك قراني من با بلا كيف محيصة وينسا بلا كيف من لوك بايا مركة إيضا يا بلا كيف انتو وحلا شيء معنيه سأل لكن قاب كيس سأل بلا كيف نمر كذا ما لكن شيء هذا معنيه سأل قرنين معنيه معني سلمية قال نهديه ويراهدو وحكيسي حكتيرتا إن كيفي دي سأل قرنين كفلا إن اللي هذا معني سلمية قال كيفي إلا أن في الله بعض لأن نفي المعنى يستلزم النفي الكيفي سالس معنا معناها بلا أنفيه شيء ومعنى زعل جراني كيف يدنين بلا أنفيه وكسي حتجته وكله زين زمعنا مركب بلا كيف توحى كت على رسول الله فهم بمعنى معنيه لا جري وصي كتب القرآن كي يسون هذا اللغة العربية معنا لا يفهمها القرآن كي يسون هذا كي ماذا لكن بلا كيف أي كيفن كيف يدن لكن لم يقل سالس معنا السلام عليكم ورحمة طيب قال الإمام الزهري وحري الإمام الأئمة إمام إذا إمام في عصر وقت وعين الأمة دا علماء الأمة أمدّ علمذا إذا عين في وقت وقت عين علماء الأمة كلمة عين لقد عربج كلماتك كلمات كأمة كلمات كا عن البابا بكمتها وكلمة مشتركة كلمات مشتركة قبل قشتة هذا ما يجناك عليه وحال إذا النفيس ولا شيء النفيس كهذا وحوارك أنا قنقرته وعين العلماء الأمة أمدّ علمذا ننكي اقوقا لسناها ولا ديكرا وحاكلوا الديكرا العز والعلم الوالدة ننكي اقوق علمي بطناء ننكي سيد كوداءها ولا ديكرا لأن العين بمعنى السيد وكو مادا وعلى الله يمرك وعين العلماء الأمة ومدعوا علماء هذا السيد كوداءها طيب الشريف كوداءها ولا ديكرا مدح ذو كوداءها ولا ديكرا كل ذلك معانيه يشعر قوة صحيح سوى معاني. طيب. وعين العلماء الأمة أمتها علماء هذا سيد كودائيا الشريف كودائيا عالم كودائها في وقت وقت جيسي وقت جيسي أجو أتوغي أياه وثي على الله ألا كركيس أيها هذه البيانو عبينته وعلى الرسول والله سبحانه وتعالى حلوه وإسكساره حلو إنه إنو, انو عده يحق وعلى الرسول الرسول كركيس نوحق هذا البلاغ جارسين حقي ألا عدي إنو إنسوى جارسيه وعلى إنا كركي نوحق هذا التسليم نفت جلين أن سيدا كنا نفت قليل، آه. سأسمعنا ديفيد إلى هيلود يقول لونا قليل يا سيدا لوجوده يو كويمين. فرق قليلين أي أننا كوركين نبرمها. أتركه نصور شيئا سواه. بخاري في يعني كسو ساري صحيح معلقا. طيب في كتاب واحد أبو في الحليلة. <تصفيق> لكن ونصور شيئا لي أتركه ضعيف سنة سنة يا ميسانو شو دي هاي يأ ميه زاو صامينا زاو مر معانك سنتون لي او ضعيف هاي او صامي معانا السنب طيب اغلو مسكوا وعن بعض السلفي سلف ككاركو ده حق وده وحا كس كسى اراري قول لجوه اينا يا اينا الهدان قدموا الاسلامي اسلام كالجوميديس لا يثبت مسجناه إلا على قنطرة التسليم نبتجلين يعني وحويان قنطرة إذا كر كده ما يسكر لك مسجنا قنطرة معناه بندلة إنك شيء جنب نبتجلس وتصديس كدة يسو بندلة يسا بنداس أي لقطة هي عمدة إسلام ما دك waa laga dhigay adigoo meshaha waxa ku jira yani tashbiih iyo waxa ku jirta balaaqaa ku jirtee yani waxa ku jirta waxa ku waxa laga wada inaad sheegi inaahay iska soo arooray ku quraanka ku soo arooray inaad sidii sa ku deeyso baa waxa laga dhigay sidii buundo kale lagu istaagayo waxa lagu Rå område sådan som det lukter så kvætter og bånd. Lukter uhygge og kvalm kærte. Hændelser uhygge, nævde jeg, der ligger der, der ligger her, der ligger der. Adskiller. Center, jeg mener, det er det. Også kun grupper. er ميل أي ماشي إسلام ماذا؟ إسلام ماذا هذا؟ جمود هذه؟ هل أي عقدة أثرته؟ كوسقناه ما أهلس؟ إسلام ماذا؟ دي بحول بيكذب عزامه ما؟ صور المضاري؟ ماشي لو استاجل ها الجمود قبال الله هدم له معناه واحد هذا ما بذكر بعذابه. طيب قدم الإسلام إسلام كجمودي الله يثبت مسقنا هذا قدم كذا؟ يعني روح إسلام ماذا؟ دي مسقنا نسمه الله جبرنا؟ إلا على كنترات التسليمي نبتجلين أيدين فرحه لا جكارة. يعني بواندادا بواندادا كوركا اذا مهيانا كون مدى اسميالك لكم السبنة هذا الكاس مركب وحا سواء روري الامام البغوي في كتاب شرح السنة ايا سواء لكن هذا الكاس هذا الاستقوك كلا ايا وحا اسكالي الامام التحاوي في عقيدته عقيدة التحاوي وادرني سام برماليني وكي تحاوي وكيلي ولا تثبت قدم الاسلام الا على ظهر التسليم والاستسلام هذا لكي دحاوي ساسوها مركبها اللقاء يا ابا إنو إمامكو كوضو دحاوي كود. بعض السلف بيونا ننيه طيب ولا يثبت مصق نعذبه للدحاوي قدم الإسلامي إسلام كالجمهات ديسو مصق إلا على ظهر التسليمي إنما تجلين تاكور كاذا إنما تجلين تاكور كركيس. تاكور كاذا والإسلامي يستيبت إنه تستيبته أو نوات جلسو أوضا مفرق ارن كدوركيسا ام بغومداده اسلاميماداده غومديده كو سغناتااي اسلاميماداده كو اصحايساو إسلامي معناه طيب قالوا ابن خلدون اخبرنا ابو طاهر بن خزيمه محمد بن فضيل بن محمد بن اسحاق قالوا حدثنا جدي الإمام محمد بن اسحاق بن خزيمه الامام امام الائمه قالوا حدثنا ابن نصر بغاري ابن قالوا انه حدثنا ابو يعقوب الحليني اسحاق بن ابراهيم وضعيف بن حجر قال حدثنا كثير بن عبد الله المزني ثنا وضعيف ضعيف ابن حجر البشذازي عن ابيه ابي بكور اليؤا وابين وعبد الله بن عمرو المزني ومقبول عند المتابع وإلا فليين معنا المتابعين وإلا فلين صلى الله عليه وسلم هذه للمتابعين وحو وا سوكايه هذه وح متابعيه وانه مركا ولين عن جده أو اوقي وفكور يا عمرو بن عوف بن زيد السحني قال وقال الرسول صلى الله عليه وسلم رسول كحل إن هذا الدين الدين بدأوا باللوضي غريباً السادوة سادوة غريبة تكاعم بار الله هذا بجعل مايه وسيعدوا نقندنا غريباً حالياً كما سيدي بدأوا باللوضي سيدي كبه باللوضي قريب بنماذه كبه باللوضي بو كما يعني للغرباء فطوبة جيد كما يعني للغرباء كوه قربوة بو يعني كوا قرب يعني إلا قربا هذا سلامك ما كي قربا يعني قات أو كود الجنادو قربا سقط أيه سيدنا النبي معنا طوبة هذا حديث صحيح أقصى أروى طوبة شجرة في الجنة رجيت شندها جيت شنده معنا قيل وحلف يا رسول الله رسول كله ومن المؤمنين قرباء قربت بهن قال النبي صلى الله عليه وسلم الذين كواي يحيون الله سنتي سنة سنة من بعدي أنا كذا شيء هو يعلمونها برا عباد الله إلهي أدومه يسنبرا وكوة سنة إذن موليه أدومه دا إلهي نبرا أنيقا قباشه ورسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كاس قيبت سهر والسجي هو صحيح من حديث أبي هريرة مسلم بصوصاري بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبا للغرباء انت مسلم مسلمي غير كباوريوان السودانة انتس هذا المرع حديثك انتي سدم ب لما يستركسه وضعيف انت انضم بمركة للرائي قيل يا رسولنا ومن الغرب قال الذين يحيون السلطة من بعد ويعلمونها عباد الله انت مركة للرائي ضعيف بكنا وقيت وقيلت انضم حديثه ضعيف بكنا طيب قيلت المركة مركه لوت ضعيف كهذا وخصوصا للامام الترمذي بسوساري في سننه كتاب الإمام ابو طيب وحاكر اسجل سوصاري البغدادي الخطيب البغدادي في كتابه شرف أصحاب الحديث بسجل ابو كوسوساري اسل السند كوسوساري بيحكي با اسجل زهد زودي كوسوساري يعني الخطيب البغدادي سجل في الجامع قاضي عياض سجل في كتابه الالماع ايو كوسوساري او غيرهم ايها سوصاري حديثه علتيس مركو سيدا وده مستريه واحد من الواضعيف لفديك الترمذي سووه وها الذين يسلحون ما أفسد الناس من بعد من صنّتي وكلوا يا معن حاجة معنا بس تقريبا حديث كمركو وح كوتشي الصدح إلا ها طريقنا هدا إنه هيسنوا وح كوتشي الصدح إلا كوشرته إلا ذكرنا هيتاي أبو يعقوب الحليلي وضعيف كثير ابن عبد الله المزني وضعيف، آباه عبد الله ابن عمرو المزني سورة ومقبول، صلح لا إله كثر طريقاً. أما طريق الترمذي سجوا حكمة الله بع لا كثر تأوّه كثير ابن عبد الله يآباه بكر. طريق الترمذي. سأصرد الإمام الترمذي حديث كمروك الصوص على هوري حديث حسن صحيح بس قول إيزا يا حديث حسن صحيح لو أنه ضعيف أنا قتلا من ضعيف من مقبوله ساذر رادد باشيغ الألباني عليه رحمة الله وحيلي استوى تعقيمنا يا هذا الكهات ترميدي وحيلي وهذا من تساهله تساهل كي لو يقان ترميدي ويان حكم قاسي معايا فإن كثير هذا ضعيف ضعيف جدا أدب ضعيف يا رو ضعيف حاليا ما ضعيف ولما ضعف جسو يوم كب مينويا معنا مركه شيخ الباني عليه رحمه الله حديث كضعيفي كما في صعير كما في ضعيف سنن كثير يعني الصفحه هذا بقول بقوله صالح بق بقوله ضعيفي كذلك و هو ضعيفي ضعيف الجامع الصغير كذا نقول ضعيفي صفحه بقول يعني وحديله يكون أفر بقه الافر ثانيه يكون وحديله حديث رقم كذا صفحه ما حديث رقم كذا يكون افر بقه الافر ثانيه يكون ضعيفي اول ما حديثك لفظي قيط دم مركو و ضعيف معنا طيب لكن واحد صغان قيبتي صهره كما بدأ فطوب للغرباء انت سوى حتى سؤال شدن يا رسول الله ومن الغرباء واسوغانت لكن قيبت ضعف قيلا يا وحويان الذين يحيون السلة من بعد ويعلمونها عباد الله انت سوى في جلا يعني واحد الصغان صغانت طيب قال ابن قيحوري اخبرنا ابو عبد الله الحافظ اتشدد هذا حديثك اوكا يا وحويان امامك الوحك كهل لي سلفكو أحاديث تاسي تلماما الصفات كا يسون كا سيم قفسين كلام بالعين كا أولاد دجالين كلام بكهلي يا قتي صضع في ضعيف خاصة سنة النبي جمر يعني وحول الله عليه وعليه تجد لوحة كذا ليس بالعين كا يلا ديله ساس معناه وبالعادة يعني اللبابية قال لهم كله الأخبار أنا أبو عبدالله الحافظ بناء ورمي وحاكم يقول سمعت وحى مغلي أبغى الحسن الكاريزي أيان مقلي محمد بن محمد بن حسن بلاده يقول سوول الصنيع توحن مقلي علي بن عبد العزيز بن مقلي المكي ثق حافظه يقول سوول الصنيع توحن مقلي أبو عبيد بن مقلي القاسم سلامها يقول سوول المتبع إنك الرعشل للسنة السنة إنك الرعشل كالقابض كالقابض ولم يهيسد الروحك أنت كه يأكل على الجمر رح الضبع وهو يسول اليوم ما أنت عندي أكتر دولي. افضل المتكفل بالبنويه من درب السيف سيف لغرائقه في سبيل الله جئت كي لا يخدني سلوى معناه هو معنا وحو غواله القاسم بن يعني واحد احد الائمه المستهده او الغوي افقيها ابا مصنفات خر ربنا علماء السلف كان ويناب معناه كم يدي هي وحو انه هي المتبع للسنه كالقابض على الجمر لفظ قاسم يعني ما هو معنيه سحديث صحيحه كغساره للنبي صلى الله عليه وسلم عليه شغل بان اكد ايه كسحيه بور ما انا اكتبته سكبه المتبعو اللي انك الرعسا للسنة سنة الرعسا كالقابضي بلهم من اخر زمان كالقابضي سيد الروحي يعني ما هو مركز ايه مركز يدعادو مركز فافتيبه ولبساء ايه, ولبسا ايه سنة ايه ودى السلف كأيه عانه لكن يدعوه مضان بصابحي حديث وكو هو كسروري اخر الزمان كما معناه طيب واختي انه يمان دون تاسيدخ دون المتبع لسنتك القابض منك عنك وهو لكل لم يدي على الجمر بهل ضبه وهو اسوء اليوم ما انتوا رقاسم عندي اكثر افضل من تكف الضبنه ومن ضرب السيفي سيف لا غراقه في سبيل الله جاهد كيله يدهني سلو غراقه بمعنى جاهد كيله يدهه انه روحه جهاده الله ما انت وخليل وجدي قاسم مسلم oo macnaheedu furinta tago gaalada la dagaalamo waxa igala fudu badan buli maanta in uu sunnadi nabiga ku dhago muulayana muslimaan sunnada nabiga laan wax weeyaan bilaa umarkay soo baxana ummada bilaa qabsatay quraafu marka soo kaleeto wax weeyo sunnada in lagu dadaalo barideeda iyo barashadeeda dadka la baro ayaa macnaheedu wax weeyo muhiim ah waddaleeyay sheekh fulan timi xalay waxay ummada ku sameeyneysa ايه عدوك كر كييمت ايه كسو الدوليوحو كسامين ايه بالعدو وحي الدينة ايضادك كسامين ايها كخة ترسنبول لماذا؟ لأن عدوك تارجتكي سهراء ووضن ايه المصالح ايضان دينة ايه الفسادية وطبع بول بك ايما لكن بداعو ايه ومركة اغوه الرئيسة ورك كدوا دينة فسادية ايه إن ذلك يا الدنيا الفساد، دين ترفع يوابه، هي إن دين تفساده، يعني وحو يضل ك هي ضد كل الفيوبات عنك وهذا ما خطر. لا، إنه دين تفساده واحد بقى خطر. صلّى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وتعالى والفتنة أشد من القتل هذا ضدك وإلا إذان أبوابه لكن توحيد الدين يكون لنتاه waa waaqabaanta inay nololadaan oo marka taas u tilmaamayayo xiliyada qaar kood oo diinta macaalimtedii sulmada macaalimteda indhisa ku dhaxe xiliga soo kaleeyta waxa habboon inuu ruux isku suuqliyo sidii uu sunnadiina waxa uu baran imamku hada wulay tawfiq wa sallallahu muhammadin